私たちは今日はこのよ ي に思い出してくれてい م のであれば私たちうに思い出した ك م ا الطارق ا ل ن ج م ا ل ث ا ق ب إن ك ل ن ف س لما ع ل ي ه ا حافظ ف ل ا س ل ا إن م ي خ ر ج من بين موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا فما ل ا م ي ه والارض ذات الصدع إ ن ه لقول فصل وما هو بالهزم انهم يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا فنهل الكافرين أ م ه ل ه م رويدا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 「そりゃあいいね」 إذا سجى ما سجى ودعك ر ب ك و م ا ق ل ا و ه ل آ خ ر ة خير ل ك من ا ل ع و ولسوف ي ع ط ي ك ربحيه ذات أ ل م يجدك ي ت ي م ا فآوى 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前はは私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名は私の名前 ما ب ن ع م ة ربك فحدي